بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ض ل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد ا ل ق و َ م ذو مرة فاستوى وهو بالأفق ا ل أ ع ل ى ثم أ د ن ا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما رونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الماتها عندها جنة ا ل م ؤ و َ ى إذ يغش السدرة ما يغش ماذا غلب صر وما طغى لقد رأى من آيات ر ب ّ ه ِ الكبرى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا ق س م ة ط i إن هي إلا أسماء سميتها أنتم وأبا ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ا ل ّ ن وماته والأفس ولقد جاءهم من ربهم الهداة أم للإنسان ما ت م ن ى فلله الآخرة والأولى وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي أذن الله إلا من بعد أذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية ا ل أ ن ث ا وما له به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض ع م ن تولع ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.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 أعلم بكم إذ أشاءكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكروا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدر ع ن د ه علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في سحح موسى وإبراهيم الذي وفأ ألا تزر وازرة وزراء أخرى وأليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنهى ت وأن أنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمن وأن عليه النشأت الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانواهم أظلم وأطغى، والمؤتفة ك أ ه و ا فغشها ما غش، فبأي آل؟ ربك تتمارا هذا نذير من النذور الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه ش أ َ ف َ م ن ه ذ ا ا ل ح د ي ث ت ع ج ب و ن و ت ض ب ح ك و ن َ و َ ل ا ت ب ك و ن و أ ن ت ُ م س ا م ِ د و ن ف ا س ج د و ا ل ل ه و َ ع ب و د و ن